مع شرح الشروط ا ل ع م ر ي ة التي وضعها أ م ي ر المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على نصارى الشام وقد وصلنا إ ل ى الشرط الخامس ويقول اشترطوه على أمام عمر وأن فيما النصارى على لا أمام شركاً أنفسهم عمر نظهر ولا نراغب غ ب في ي د ن ن أحد ولا ن ر في ديننا أ ح د ا ولا ندعو إ ل ي ه أ ح د احدا ولا ديننا نرغب في أ ولا ندعو ل إ ي هذا أحدا ه كان شرطا من الشروط التي ارتضوها أ م ا م عمر رضي الله عنه ولعلهم خالفوا هذا الشرط منذ ازمنه متطاوله قال ابن قيم الجوزيه رحمه الله تعالى في احكام اهل الذمه هذا من اولى الاشياء ان ينتقد العهد به فإن حرابه فانه إ ن ح ر ب ف إ حراب الله ورسوله باللسان فإن مخالفة هذا الشرط حراب أي حرب على الله و رسول ه و قد يكون أ ع ظ م من الحراب باليد نحن كما ن د ع و ة إ ل ى الله و رسول ه جهاد بالقلب و لسان و قد يكون أ ف ض ل من الجهاد باليد أ ي أ ن ا ل د ع و ة إ ل ى الله عن طريق ا ل م و ع ظ ة والتدريس والتعليم و إ ر ش ا د الناس تكون أ ق و ى من السيوف في نشر ا ل د ع و ة د ع و ة أ ه ل الحق فكذلك دعاه الباطل من النصارى والروافض واليهود وغيرهم تكون دعوتهم أشد ملالهم إلى أ ش د على المسلمين من حربهم ا ل م ب ا ش ر ة لهم بالسيف وهذا ملموس أ ن كيد هؤلاء عن طريق ا ل د ع و ة ا ل ل س ا ن ي ة و إ ث ا ر ة الشبهات أ ق و ى في إ ض ع ا ف المسلمين من الحرب المباشره ة م ن م المسلمين مباشراً بالسلاح إذا وجدوا عدوا لأن يقاتلهم بالسلاح وقفوا لها بالمرصاد وكانوا ف يدا الغالب ي و ا ح د ة و أ م ا الذي يثير في وسطهم الشبهات ويرغبهم في الملل والنحل ا ل م ن ح ر ف ة فيقع في شباك هؤلاء المئات بل ا ل آ ل ا ف بل الملايين إلا الله من رحم الله. وبهذا يتم إ ض ع ا ف المسلمين بغير أ ن يخسر المشركون شيئا من عتاديهم و ا ل س ل ا ح ي ن ولهذا قال ابن قيم ا ل ج و ز ي ة بعد ذلك لما كانت ا ل د ع و ة إ ل ى الباطل م س ت ل ز م ة ولابد للطعن في الحق كان دعاؤهم إ ل ى دينهم بهم فيه في الإسلام وقد قال الله تعالى وان نكثوا ايمانهم بعد عهد ما طعنوا ا في دينكم فقاتلوا أ ئ م ه الكفر ولا ريب ان الطعن في الدين اعظم من الطعن بالرمح والسيف فاولى ما انتقد به العهد الطعن في الدين ولا لم يكن مشروطا عليهم فالشرط ما زاده الا ت أ ك ي د ا و ق و ة انتهى كلام ابن القيم وقال شيخ, ابن القيم شيخ. شيخ الاسلام ب ن ا ق ي شيخ م بن تيميه رحمه الله في الصارم المسلول فعلم بذلك محاربين أن المسلمين شروط يظهروا عليهم الوجه يوجب أن يكون السبب أ ي س ب ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد عند من يقول لا ينتقد العهد به إ ل ا اذا شرط عليهم تركوه كما خرجه بعض أصحابنا وبعض في المثابين سب النبي سب سب الشفعية أو الإسلام أو صلى أحدا إذا الله الإسلام يعني من الصحابة فإن وسلم عليه في بهذا عهدهم ينتقد كما لو دعوا إ ل ى هذا أ و دعوا إ ل ى ما يعين على هذا ف إ ن العهد ينتقد ولا عهد لهم بعد هذا السب أو بعد أو نقد هذا الشرط قلت وفي هذا الشرط إ ب ط ا ل لدعاوى التبشير ا ل ن ص ر ا ن ي ة والتي يمارسها النصارى في بلاد ا ل إ س ل ا م تحت السلطان ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة التي تكفل ح ر ي ة ا ل د ع و ة إ ل ى الكفر و ا ل ز ن د ق ة تحت مسمى ح ر ي ة ا ل ر أ ي والتعبير و ح ر ي ة ا ل أ د ي ا ن وكلها دعاوى ك ف ر ي ة والتي يرفع رايتها ا ل آ ن بكل ق و ة وبتبجح وبغير, وبغير حياء حزب ا ل ع د ا ل ة و ا ل ح ر ي ة الذي يمثل حزب ا ل إ خ و ا ن المسلمين هم ا ل آ ن ناصروا هذه ا ل ر ا ي الحرية في إ ظ ه ا ر الكفر تحت مسمى حريه ا ل ر أ ي والتعبير فيبيحون للنصارى إ ظ ه ا ر شركهم و ا ل د ع و ة إ ل ي ه وكذلك الروافط تحت هذا المسمى حريط الرأي ولذلك الروافد ا ل آ ن ينشطون بكل ق و ة في م د ي ن ة س ت ة أ ك ت و ب ر ا ل م ص ر ي ة ويدعون ص ر ا ح ة إ ل ى مذهبهم الخبيث و إ ن كانوا يخدعون المسلمين السذج عن طريق ا ل أ م و ا ل وعن طريق عدم إ ظ ه ا ر سب وتكفير ا ل ص ح ا ب ة يستخدمون ا ل ط ق ي ه ذ ا قاتلهم الله أن يوفكون وقال عبد الراضي بن عبد المحسن في كتابه ا ل غ ا ر ة ا ل ت ن ص ي ر ي ة على أ ص ا ل ة القران آ ن ل ك ك ر ي م ا الكريم ش لنشأة ر التنصيري ضد أصالة القرآن ق مهدا ضد الجبل أصالة ا ل نظرا ل أ ن ه كان ن ق ط ة التقاء ا ل إ س ل ا م الفاتح بعقائده وكتابه وشرائعه مع ا ل ن ص ر ا ن ي ة الشرقيه ة <تصفيق> بمذاهبها ا ل م خ ت ل ف ة من أ ر ث و ك س ي ة ب ي ز ن ط ي ة ح ا ك م ة و ن س ط و ر ي ة م خ ا ل ف ة و ا ر ي و س ي ة توحيديه ة <تصفيق> يضاف اللغوي الذي العامل إلى ذلك ك م ن من الاطلاع بيسر و س ر ع ة على ا ل ق ر آ ن الكريم في لغته ا ل ع ر ب ي ة والوقوف على محتواه من عقائد وشرائع واخلاق أ خ ل ق وقصص و أ وقصص ومن ثم الشروع في الجدل في, في الجدل ضده بخلاف م ج ا د ل الغرب اللاتين اللاتين الذين ل ل ا ا ت ي ن احتاجوا إ ل ى ع د ة قرون كي يتمكنوا من ق ر ا ء ة ا ل ق ر آ ن في إ ح د ى ترجماته ا ن ت ا ك ل ا م ق ل ت وهذا يؤكد ا ل ح ك م ة من التشريع الذي فيه منع النصارى واليهود من الاطلاع على ا ل ق ر آ ن وذكرناه في الخطبه ا ل أ خ ي ر ة من ان النبي ن ل ى ان يصافر ب ا ل ق ر آ ن إ ل ى أ ر ض العدو ه ذ ه ح ك م ة ع ظ ي م ة و ج ل ي ل ة وبالفعل هم يستخدمون هذا أ س و ا استخدام وفي تقرير أ ع د ت ه م ج م و ع ة المرصد ا ل إ س ل ا م ي ل م ق ا و م ة التنصير في مصر جاءت هذه الحقائق تعتبر مصر الآن هي مركز النشاط التنصيري في الشرق وذلك العدة أسباب أهمها تعتبر هذه هي وذلك مصر مركز في ق و ة ا ل ك ن ي س ة ا ل م ص ر ي ة ا ل س ي ا س ي ة و ا ل د ي ن ي ة و ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ف ا ل ك ن ي س ة ا ل ق ب ط ي ة تعتبر ثاني أ ك ب ر الكنائس في التاريخ النصراني بعد ا ل ك ن ي س ة ا ل ر و م ا ن ي ة وقد تم تقسيم ا ل ح م ل ة ا ل ت ن ص ي ر ي ة في مصر وغيرها إ ل ى قسمين القسم ا ل أ و ل السياسي و ت ت و ل ى ا ل ك ن ي س ة ا ل ا ر ث و ذ ك س ي ة باعتبارها أ ق ل ي ة أ ص ل ي ة أ ي هم من أ ص ل هذه البلاد المسلمون دخلوا عليهم هم يعتبرون أ ن ف س ه م أ ص ح ا ب هذه البلاد نصارى مصر فهم ان كانوا صاروا أ ق ل ي ة ل أ ن أ غ ل ب النصارى دخلوا في ا ل إ س ل ا م بعد فتح ع م ر رضي الله عنه إ ل ا أ ق ل ي ة التي ظلت على ا ل ن ص ر ا ن ي ة ت ع ت ب ر أ ن ف س ه ا ا ل م ا ل ك ة ا ل أ ص ل ي ة ل أ ر ض مصر ومن ثم يريدون ا س ت ع ا د ة هذه ا ل م ل ك ي ة م ر ة أ خ ر ى فهذه ا ل أ ق ل ي ة ا ل أ ص ل ي ة هي تعتبر اكثر عددا ب ا ل ن س ب ة ل ب ق ي ة النصارى على المذاهب الاخرى لهذا الدور عبر إ ع د ا د جيل كامل من الرهبان والكهنه المشبعين بالتعصب والموالين الأمة الذي يتزعمه البابا نفسه وكذلك ا ا الأمة القطية الذي البابا ل ل لتنظيم م يتزعمه و و ي ن نفسه إ ن ش ا ء التنظيم الدولي المساعد الذي يمثله أ ق ب ا ط المهجر وهي ظ ا ه ر ة صنعها البابا ش ن و د ة بنفسه ويفخر بهذا وقد استطاع هذا التنظيم إ ن ش ا ء م ع ا ر ض ة ق و ي ة في أ م ر ي ك ا وكندا و أ س ت ر ا ل ي ا وتمكن من الوصول إ ل ى دوائر صنع القرار في أ م ر ي ك ا و أ و ر و ب ا مستغلا العون اليهودي المقدم له ل إ ض ع ا ف ا ل د و ل ة ا ل م ص ر ي ة ويهدف هذا القسم إ ل ى ما يلي تدويل ق ض ي ة النصارى أي سياسيا نصارى مصر سياسياً، على المستوى الدولي وتهيئتهم للانفصال عن ا ل د و ل ة ثانيا انتزاع أ ك ب ر أكبر قدر ممكن من المكاسب والامتيازات من الحكومة المصرية ثالثا ا ل و ق ي ع ة ا ل م س ت م ر ة بين المسلمين والنصارى ليصبح الانفصال حلا مريحا للجميع رابعا طريق الرشوة استقطاب الشخصيات العامة من المسلمين عن طريق الرشوة والمصالح المتبادلة وتحييدها المسلمين تحييد من عن والمصالح او ارهابها الترغيب وواد ا ل ف ت ن ة ا ل ط ا ئ ف ي ة ونزع أ س ب ا ب التوتر و ي ت ز ع م هذه ا ل ح م ل ة ا ل س ي ا س ي ة من النصارى في داخل مصر القمص مرقس عزيز كاهن ا ل ك ن ي س ة ا ل م ع ل ق ة والمستشار نجيب جبرائيل المستشار القانوني للبابا شنوده القسم الثاني من التنظيم النصراني القسم العلمي وتتزعم النصراني وتتزعمه ا ل ك ن ي س ة البروتستانتيه باعتبارها الاكثر أ ك ث ر ل أ تعلما و ث ق ا ف ة و ق د ر ة على الجدل مع المسلمين وكذلك بالمؤسسات العالمية لارتباطها التنصيرية وكذلك وهي في أ غ ل ب ه ا مؤسسات ب ر و ت تستن... س ت ا ن ت ي ة تتمتع بسند أ م ر ي ك ي وبريطاني、نعم. لأن النصارى أغلب أحوالهم على البروتستانت بخلاف الغالبية المصرية فهم ويهدف هذا القسم إلى يليه أولا تشوي صورة الإسلام القسم أمريكا وأوروبا أرسوزوكس هذا ما هذا صورة في في فهم ويهدف تشوي ويهدف مذهب بكل و س يمنع ل ل ة إ ق ا ة حائط صد ي م النصارى من اعتناق ا ل إ س ل ا م وحتى التفكير فيه وهذا يكفي في نقد الشرط الذي شترته عمر عليهم والذي به ينتقد العهد معهم、آه. ثانيا تشكيك المسلمين في دينهم وهزيمتهم نفسياً. ثالثا بأحداث ثأرية المسلمين نفسيا استفزاز المسلمين للقيام دينهم تشكيك في وهزيمتهم في السياسي صالح الشق ويتزعم ب ه ذ ا ت ز د الدولة الطغوط المصرية على و ي ا هذا القسم داخليا ك ن ي س ة قصر ا ل د و ب ا ر ة ب ر ئ ا س ة القس منيس عبدالنور و د ا و د رياض و ج م ع ي ة خلاص النفوس ا ل إ ن ج ي ل ي ة إلى آ خ ر ه وعتاد قنوات عدة هذا القسم عدة قنوات فضائية مثل قناة الحياة مثل و ق ن ا ة سات والنور ا ل ن ص ر ا ن ي ة و ا ل س ر ي ا ن ي ة و ق ن ا ة ا ل م ع ج ز ة و ق ن ا ة ا ل ك ر ا م ة و أ ك ث ر من خ م س م ا ئ ة موقع إ ل ك ت ر و ن ي على ا ل إ ن ت ر ن ت نحو صوت المسيح الحر و ا ل ك ل م ة والنور و ا ل ظ ل م ة و ا ل أ ق ب ا ط ا ل متحدون ومسيحي الشرق إلى آخرين وأكثر من غرفة من مائتي ح و ا ر ي ة على برامج ا ل م ح ا د ث ة ا ل إ ل ك ت ر و ن ي ة نحو البالتوك و المسنجر و اليه ا و إ ل ى آ خ ر ه و هناك أ ي ض ا ع د ة شبكات ت ن ص ي ر ي ة ر س م ي ة على المستوى المصري و من خلالها ينشط المنصرون لنشر النصرانيه نحو ش ب ك ة قمح مصر و يتنشط في الغالب في جنوب مصر و في المنيا و بني سويف ويساعده ق و د شاب كان ا متنصر م محمد ه عبد ل م ن م اسمه وأصبح بيتر ب ع شاب متنصر آ خ ر كان اسمه مصطفى وكان أ ص ب ح اسمه جون و ل م ت ص ر دكتور أمريكي على يد دكتور أو طبيب أو اسمه ب و ب وقد ت م ك ن بيتر عبد الذي اللاهوت لدراسة هذا اسمه كان المنعم من الحصول على من منحة محمد في جمعيه ا ة الأردن و ت راتبا ق ا ش ر ي ارض يصل ل ع ش ة جمعية ألف دولار ثانيا ر الكتاب المقدس ومقرها الرسمي بيكينجهام فتنشط في ط ن ش ف الريف المصري إلى آخر ا ل ج م تم رصدها من قبل هذه المتولية مصر ع عن ي التي الهيئة في ا رصدها البحث نشاط النصارى ت قبل هذه وذكر ع د ة جمعيات أ خ ر ى يرجع ع ن ي ي إ ل ي ه ا في مظانها إ ل ى أ ن قال ومن الملاحظ نشاط ا ل ع م ل ي ة ا ل ت ن ص ي ر ي ة في ا ل ن و ب ة في جنوب مصر و ي تقوم على استغلال مشاكل ا ل ن و ب ة ا ل ا ق ت ص ا د ي ة و ا ل س ي ا س ي ة وتقوم جمعيات ت ن ص ي ر ي ة أ م ر ي ك ي نعم بمشروع يسمى الوعي القومي في هذه المناطق ويهدف إ ل ى عزلهم ك م ج م و ع ة م س ت ق ل ة ل غ ة و ث ق ا ف ة وعرقا تمهيدا ل إ ح د ا ث التقسيم الذي أ ش ر ن ا إ ل ي ه في خ ط و ة س ا ب ق ة وتقسيم مصر الى اربع دويلات من ضمنها د و ل ة للنوبه ة في الجنوب ورغم ك ك ذ ل ا ن ت ش التنصير في صعيد مصر نظرا لما يعاني منه الصعيد من الإهمال والفقر والجهل بأحكام منه من دينهم نعم صعيد مصر في ر و هذا الجهل والمال المبذول من قبل النصارى في كل مكان إلا الإنفاق حصيلتها في نهاية الأمر ضئيلة لا تقارن بحجم الإنفاق الذي نهاية تقارن أن ينفقونه بحجم في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 ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة بلاد التوحيد و ا ل س ن ة والتي تبين لنا الفارق بين العلماء و الربانيين وبين هؤلاء المخذولين الذين يتكلمون باسم اسلامهم ل ل أ س ف شعروا أ م لم يشعروا يضعفون ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ا ل إ س ل ا م ففي الوقت الذي أ ف ت ت في التي يسيمها هذه هذه اللجنة اللجنة التي الخوارج الأحزاب وأدبع من ا ل إ خ و ا ن وغيرهم ب أ ن ه ا ع م ي ل ة ل أ م ر ي ك ا والحكام أ ن ع م ي ة ل ل تجد أ ن ه م هم الذين يفتون الناس بموالاه النصارى وبهنئتهم ت باعيادهم و ب ق و ل ي د اخواننا فسبحان الله تعجب من تلبيس هؤلاء يتهمون غيرهم بما هم عليه من الباطل ومن التدليس والغش للمسلمين ف ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة للبحوث ا ل ع ل م ي ة والافتاء أ في ت ت ف التحذير من وسائل التنصير في بلاد الاسلام إ س ل م ما ونذكر شيئاً الفتوى فقالوا الفتوى ذي ذي شيئاً في دداية ل بعد ب م و ل د وبعد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعد فغير خاف على كل من نور نعم من فغير أما المسلمين أو خاف بصيرته كل ش د ة ع د ا و ة الكافرين من اليهود, والنصارى للمسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم للمسلمين وتحالف, وتحالف قواهم واجتماعها ضد المسلمين ليردوهم علي وليلبسوا عليهم دينهم ه دين م الإسلام إلى أن قال فكان من دين أن فكان قال وسائلهم ا إلى و و ع ت وإرسل وكان من وسائلهم ودعواتهم ا ل م ض ل ل ة بعث ن ش ر ة باسم معهد أ ه ل الكتاب في د و ل ة جنوب أ ف ر ي ق ي ا تبعث ل ل أ ف ر ا د والمؤسسات عبر, عبر صناديق البريد في ج ز ي ر ة العرب في الدولة السعودية دولة أصل ل ل ا ا س إ متضمنه ومعقل ومعقله الإسلامي م أصل الأخير ة برامج د ر ا س ي ة عن طريق ا ل م ر ا س ل ة وكان ب ط ا ا ا ق ة ش ت ر بدون م ق ب كتب والزبور ل التوراة ل في ا و إ ج ي ل وعلى ظهر النشر ظهر مقتطف هذه من ق ت ت ط ف ا م هذه المواقف ك ت ب وإن ن للمسلمين ن عاجل البشرى ا ا ر س ت ك استنكار هذا الغزو المنظم والتحذير منه لجميع وسائله. وكان وسائله من هذه والتحذير لجميع من م ا ل م ح م و د ة وصول عدد من الكتابات والمكالمات إ ل ى ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة البحوث والإفتاء آملين صدور بيان يقف و ا ل ت امام ء آ ل ي ي ن صدور ب ن يقف أ ا م هذه النشرات ا ل ن ص ر ا ن ي ة ويحذر من هذه الدعوات ا ل ك ف ر ي ة ا ل خ ط ي ر ة على المسلمين فنقول التوفيق منذ يكيدون ونهارا أن أشرقت عقائدهم قالوا وبالله وعداؤه وملالهم الإسلام على الأرض على اختلاف يكيدون له ليلا ونهارا إلى شمس مستشهدين قولي ت ع ا ل ى ما يود الذين كفروا من أهل اهل ل للمشركين ينزل ك عليكم ربكم ت ا وقال ا ب ب من من خير أن ن س ح كثير من أ ه الكتاب ل ولو يردونكم تبين كفارا بعد حسدا من عند بعد من أمنكم من أنفسهم من بعد ما ه م الحق ق ا سبحانه ل يردوكم ا أيها الذين آمنوا تطيعوا الذين إن ك ف و و ا ي ر على أ ع ق ا ب ك م فتنقلبوا خاسرين وكان من أ ب ر ز أ ع د ا ء هذا الدين النصارى الحاقدون. الذين ح ا ا ق د و ن ل كانوا ولا يزالون يبذلون ق ص ا ر جهدهم و غ ا ي ة وسعيهم ل م ق ا و م ة المد ا ل إ س ل ا م ي في أ س ق ا ع الدنيا بل و م ه ا ج م ة ا ل إ س ل ا م والمسلمين في عقر ديارهم لا سيما حالات الضعف التي ومن المعلوم ب د ا ه ة أ ن الهدف من هذا الهجوم هو ز ع ز ع ة ع ق ي د ة المسلمين وتشكيكهم في دينهم تمهيدا ل إ خ ر ا ج ه م من ا ل إ س ل ا م و إ غ ر ا ئ ه م باعتناق ا ل ن ص ر ا ن ي ة عبر ما يعرف خطا بالتبشير وما هو إلا دعوة ما هو إلا دعوة إلى الوثنية ما المخرفة إلا إلا النصرانية إلى في التي ما أ ن ز ل الله بها من سلطان ونبي ه الله عيسى عليه السلام منها براء ونكمنه وحدهما إن شاء الله من مال الحمد الله لله في شاء الخبر و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على من لا نبي بعده و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آ ل ه وسلم أ م ا بعد ثم قالت ا ل ل ج ن ة ا ل د ا ئ م ة حفظ ا الله القائمين عليها في ت ت م ة فتواها في التحذير من وسائل التنصير في بلاد ا ل إ س ل ا م وقد رسموا, رسموا لذلك أي للتنصير ذ ك أي ل ل الخطط ووضعوا البرامج فكان من وسائلهم إ ر س ا ل البعثات ا ل ت ن ص ي ر ي ة إ ل ى بلدان العالم ا ل إ س ل ا م ي والدعوة من خلال توزيع مطبوعات ونشرات تعرف وترجمات اتجهوا خلال بالنصرانية ثانيا أيضا التنصير للإنجيل إلى آخره ثانيا أيضا إلى تعرف مغلفة من من آخره كتب بطرق ولعل ا من أ خ ط ر هذه ا ل أ س ا ل ي ب ما كان عبر التطبيب وتقديم ا ل ر ع ا ي ة ا ل ص ح ي ة ل ل إ ن س ا ن وقد ساهم في ت أ ث ي ر هذا الاسلوب عامل, عامل الحاجة إلى、العلاج. وكثرت انتشار الفتاكة في البيئات الإسلامية خصوصا مع مرور زمن فيه ن د ر ة ا ل أ ط ب ا ء المسلمين بل فقدانهم أ ص ل ا في بعض البلاد الإسلامية تلك الأسليم أيضا التنصير عن طريق التعليم وذلك إما بإنشاء المدارس والجامعات النصرانية صراحة وهذا ويعتبرونها مدارس تلك وذلك ومن مصر طريق كثير في للتبشير النصرانية عن أ و بفتح مدارس ذات ص ب غ ة ت ع ل ي م ي ة ب ح ت ة في الظاهر وكيد نصراني في الباطن مما جعل فئات من المسلمين يلقون ب أ ب ن ا ئ ه م في تلك المدارس ر غ ب ة في تعلم ل غ ة أ ج ن ب ي ة أ و مواد خاصه ة الفرصة أخرى تسأل ولا ذلك التي بعد عن ن حجم ح م ي ا المسلمون ل ل ن ص ا ر ى حين يهدون فلذات أ ك ب ا د ه م في سن ا ل ط ف و ل ة والمراهقه إ ل ي م حيث ا ل ف ر ا ا غ ل ل ع ق ي والقابلية أيا كان ا للتلقي ل م ل ق والقابليه أ ي كان ا م ل ى إليه ومن ل ل س ا ك ذ ك ا ل ت ن ص ر عبر وسائل الإعلام الإذاعات وسائل وذلك و خلال ا ل من م ج ة ل ل ع يعني عن ا الإسلامي كذكرنا شيئا من هذا ا ل ل م من طريق ق و ت ا ل ف ض ا ئ ي ة التي أشرنا إلى بعضها إلى ثانيا ً إ ل ق ا ء الشبهات على المسلمين في عقيدتهم وتهييج ق د ذكرنا هذا نصر العري أيضاً ثالثاً العري والخلاعة و الشهوات عند المسلمين بغية الوصول إلى الانحلال وهدم الأخلاق ودك العفة الوصول الانحلال الأخلاق إلى وهدم ودك ثم قالوا هناك وسائل أخرى للتنصير يدركها الناظر وسائل يدركها أحوال العالم الإسلامي اختصاراً نترك وبصيرة أخرى في والا فالامر كما قال الله عز وجل ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين نعم. وقال سبحانه يريدون أن الله بأفواههم ويابى ق الله الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون إلى أن قالوا في الفتوى مطالبين أن نصف في تنصير مواجهة أ وهذا ل تأصيل العقيدة الإسلامية المسلمين من خلال ا مناج التعليم التربية بصفة عامة مع التركيز على في نفوس من ا الناشئة خاصة وفي المدارس ودور التعليم الرسمية والأهلية في وفي قلوب ودور و ه لو تذكرنا أن قد شرطنا من أن أن قد ذكرنا أنه قد من احدى البرامج ا ل أ س ا س ي ة التي اعتبراها حزب ا ل ح ر ي ة و ا ل ع د ا ل ة برنامجا أ س ا س ي ا في دعايته الانتخابية هو ترسيخ مبدا ا ل ح ر ي ة و ا ل أ خ و ة مع النصارى من خلال دور التعليم ومن خلال المساجد والكنائس كما يقولون و م ش ع ر أ م لم يشعروا قصدوا ام لم, لم يقصدوا يساعدون النصارى هؤلاء على مد وسائل التنصير عن ط ر ي ق التغرير بالمسلمين تحت مسمى ا ل أ خ و ة ا ل و ط ن ي ة و ت ت ح مسمى ا ل ح ر ي ة حرية ا لان ر ي النصارى لهم ا ل حق أ ن ينشروا ما شاءوا من الكفر تحت هذا المسمى في ح م ا ي ة الدوله الإخوانية و ذ ا في ك ل ا ل د و ل ا ل ت ي ضعوا ع فقط ن ي ن ه ثانيا ً بثوا الوعي الديني الصحيح في طبقات ا ل أ م ة وهذا الذي يجب على الدعاه الذين يدعون ن أ م يريدون نصر الإسلام ان ل ل إ س ا م أ يبثوا الوعي الصحيح و أ ن يبينوا خ ط و ر ة النصارى و خ ط و ر ة ا ل ر و ا ف د و أ ن هؤلاء هم صاروا حربا ا ل آ ن على المسلمين حتى و إ ن ادعوا أ ن ه م يريدون كما يقال كما السلام、آه. لهم لا يريدون السلام هم أ ع ل ن و ا الحرب ة من سنوات ط و ي ل ة عن طريق هذه الوسائل وسائل التنصير و س ا ئ ل نشر الرفض في بلاد الاسلام إ س ل م و ي ت ز م ه ذ تفسير الناس ب أن يتم تحذير ا لان م م من س ل ي ن ل إلى بلد إلا لحاجة ل س ف كفار ر ضرورة شديدة أو أ هؤلاء يسعون لتلقف أ ب ن ا ء المسلمين هناك لبثهم م ر ة أ خ ر ى في بلاد ا ل إ س ل ا م لنشر الشبهات وسط المسلمين عن طريق إغرائهم بالأموال والمساعدات السفارة الأمريكية تنشط نشاطا كبيرا في استجلاب إلى طريق في عن أن تنشط آخره تجد المسلمين تحت مسمى ا ل ه ج ر ة وتوفير ح ت مسمة فرص العمل في أ م ر ي ك ا والغرض و أ ن ي س ت ج ل ب هؤلاء إ ل ى هناك كي يعودوا إ ل ى بلاد ا ل إ س ل ا م محملين بالشبهات و ا ل أ ف ك ا ر الكفرية الديمقراطية والليبرالية إلى آخره. يعني إلى آخر الفتوى التي تبين لنا إلى إلى آخره آخر يعني تبين نحو الفارق بين العلماء الربانيين الذين يتمسكون بكتاب ربهم و س ن ة نبيهم وبين دعاه الباطل من أ د ع ي ا ء ا ل إ س ل ا م وهم حرب على الاسلام إ س ل م اكتفي بعض الشرط إن شاء الله, الله ي بعض إن وإن ر ا ل ل ا ا ق د نذكر عنده من ذوي قراباتنا الدخول في الاسلام إ س ل م إن ن أرادوه أ شرطوه هذا على ف ه م ي ن ع أ ح د اين من النصارى أراد الدخول ف الإسلام أ يدخل فيه ه و ذ ارادوه ا ل ش ط نقضه ل ن منذ ص ا ر ى م أ بعيد ي هم م لا ك ن من أحدا ا ق ر ب ت م من الدخول في الإسلام、أبداً. إنما وبعضهم يترصدونه أحيانا الدخول أبدا بالأذى وبالتعذيب وبالقتل الغالب الأهوال أو في في يرى الأهوال فكيف ل لا ا يرقبون إلا ولا ذمة في مسلم ولا في أرادت دخول في فهم فكيف بعد كل هذا يتواطا ع ن ي ي ء مع ا ل خ ط ة ا ل ن ص ر ا ن ي ة لاضعاف إ ض ع ف المسلمين إ عقيدتهم بدلا ان يقوموا بتوعيه المسلمين ولو بكفرهم وهم ت إذ بهم يحققون د عيادين ع و أخوتهم وإلى ن تهنئتهم ه م إلى ت في ت مسمى و الفتنة الطائفية ومسمى خريط الرأي والتعبير ومسمى ح مخطط النصارى في بلاد الاسلام إ س ل م ف ن أ ل ل وجل ه عز وأن أن يبصرنا بديننا وأن يبصرنا ب ك ا الأعداء حتى لا ئ د نقع حتى فيها وصلى الله على محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه وسلم و إ ن شاء الله بعد ا ل ص ل ا ة يكون اختبار الفقه في صفة تلخيص الشرح الممتع للإخوة الذين يعني يريدون النبي عليه الليلة يكونوا الممتع الاختبار الشرح للإخوة الله أجل نؤجل الصلاة صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة القادمة وكذلك بالنسبة لدرس الليلة يكون بعد صلاة شاء هذا شرح العشاء درس ومن بعد إن في مسجد النور في شارع الجنس السويس إن شاء بعد ص ل ا ة العشاء حتى يتمكن ا ل إ خ و ة الذين يختبرون من انهاء الاختبار والحضور